المرحله الثالثه مرحله التكفير تكفير الحكام علانيه وهذا الان نسمع تكفير المجتمعات حتى يعني قال بعضهم يقول لا يوجد مجتمعات اسلاميه بل كل من يردد لا اله الا الله على المنابر هو مرتد عن لا إله إلا الله. يعني هذا كفر المجتمعات، ثم كفر حتى الآئمة والمؤذنين. وبعضهم يقول في القرن العشرين رده ولا ردت التي حدث في عهد أبي بكر. تكفير بالجملة للمجتمعات الإسلامية لماذا؟ لأن انتماءها لهذه الدولة لهذه الحكومة في المرحلة الثالثة التي مرحلة التكفير يغرسون وجوب مجاهده هذه الانظمه التي رسخ في قلوب الاتباع انها انظمه مرتده كافره لذلك يقول واحد من غلاف التكفيريين يقول نحن لا نجاهد وذكر دول من الدول الاوروبيه لا نجاهد الدول هذه وانما جهادنا لدول الخليج المرتده والانظمه المرتده بصراحه بصريح العباره